يا بني إلى الجهاد فإنه العز في عصر المذلة بابه قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخاب يا أرض أحلامي جفافك راحل فغدا سيغسل راحتيك سحا مبال إخوان العقيدة فرطوا حتى خلت من مائها الأكواب حتى تولى المعتدون شؤوننا وجرى القطار وسافر الركار ونهي إلى الجهاد فإنه بالعز في عصر المدلة بابه وميبون وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخارون قم يا مجاهد نامت الأعراب وتقطعت ببلادك الأسباب جاء الصليب مدججا بسلاحه ووراءه التطبيل والإرهاب قم يا مجاهد نامت الأعراب وتقطعت ببلادك الأسباب جاء الصليب مدججا بسلاحه ووراءه التطبيل والإرهاب من إلى الجهاد فإنه العز في عصر المدلة بابه قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخابوا قم يا مجاهد عرض أمك خائف وأمامك يا بني كلاب انظر إلى العلج الخبيث تخيفني نظرته فأنا بها أرتاب مبالهم لم يستجيبوا عندما صحنا وحين دع العدو أجاه يا بني إلى الجهاد فإنه بالعز في عصر المذلة بابه قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخابوا